الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وطمأنوا بها ورضوا بالحياه الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا وافلون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 من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمين ويعبدون من سموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشكون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولو لكلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون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 وفرحوا بها جاءت هاريح عاصف جاءه الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له لَإِنْ أَجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِوَيْرِ الْحَقِّ إِيَاءَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغِيْكُمْ عَلَى أَنْ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 اختلط بين نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها وَظَنَّ اهلها انهم قادرون عليها اتى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 نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبنوا كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم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 قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّ تُفَقُّونَ قُلْ هَلْ مِن, شركائكم من يَهْدِي إلى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ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 بل كذبوا بما لم يحيق بعه وَلَمَّا يَأْتِيهِمْ تَأوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأُوْذِرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ ربک اعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريئ مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَلَمْ يَلْبَثُوا إلَّا سَعْتَمْ مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ وَيَوْمَ يَلْبَثُوا إلَّا سَعْتَمْ بَيْنَهُمْ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدوه أو نتوفينك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون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 نه لحق وما أنت بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر الناس لما ما رأوا العذاب وقضي بينه بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن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 وما تكون في شأن وما تتنو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا, إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيبون فيه وما يعزب ربك مما قال ثروة في الأرض ولا في السماء ولا أصر من ذلك ولا أكبر إلا ولا أصر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم المشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبذيل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحسنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم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 وتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامه وتذكري بأيات الله فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم مما ثم قضوا إلي ولا تنذرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين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 فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قالوا, قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَنِ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 لما ألقى قال موسى ما جئت به السحور إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصحح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون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 فَلَيْ تَوْكَلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وأوحى إلى موسى وأخيه أن تبو وألقاكم ما بمنصرب يتو وجعلوا بيوتكن قبلاه وأقيم الصلاة وبشّر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت في العون وملأوا زينته في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اضمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال قال آمنت أنه لا إله إلا الذي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 ناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوا بني إسرائيل مبوا أصدقه ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن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 وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ